مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّا هُمُ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَاءَ ذِلَّاءُ وَقِيمَةُ الْمَرْءِ مَا قَدْ كَانَ يُحْسِينُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعض بعد ذلك يبدأ المؤلف يتكلم عن دليل كون الله متكلم يعني هو الأصبهان يتكلم عن هذا وهيوفيد ابن تيمية ويذكر كلام متكلمين ويرد عليه ويذكر كلام أهل السنة وسيتوسع في هذا الباب لأن طبعا قضية الكلام هي من القضايا التي حصل فيها الخلاف الكبيب جدا جدا بين أهل السنة ومخالفين وخالفهم عموما يعني في خلاف بين أهل السنة والأشعارة من ناحية من النواحي والمترودية طبعا والمعتزرة وطبعا بالنسبة للغافضة والشعة فهم معتزلة في هذا يعني معتزلة في هذا الأصول في هذا وصول الدين أقرب إلى المعتزلة من غيره على كل حال يقول أما قوله والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه أمر وناه لأنه بعث الرسل لتبلغ أوامره ونواهه ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك فنقول السلف والأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقا بإثبات كونه متكلماً تركاً ترك الأول اولا أن يثبتون ذلك بالسمع طارة السمع يعني الوحن وبالعقل طارة أخرى كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغير من الأئمة كلهم يعني جروا هذا المجرى وفي كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كلاب أبي بن سعيد بن كلاب وأبي عبد الله بن كرام محمد بن كرام وأبي الحسن الأشعاري وهلأهم رؤوس هذه الفرق والطرق التي أظهرها من العقليات قد دل القرآن عليه أصل القرآن لا يذكر دليلا سمعيا فقط مجردا لكن في ثناء دليل السمع دليل عقلي وأرشد إليه كما دل القرآن على الطرق العقلية التي يثبت بها سائر قواعد العقائج المسمى بأصول الدين لكن الدليل قد تتنوع عباراته وتراكيبه فإنه طرف يركب على وجه الشمول المنقسم إلى قياس تداخل وقياس تلازم وقياس تعانم الذي يسمى الحملي والشرط المتصل والشرط المنفصل هو معروف في المنطق طبعا القياس عند المنطقة وقسمة كما هو معلوم الاستثناء هو ما يكون عين النتيجة أو نقيدها مذكورا فيه بالفعل كقولهم ان كان هذا جسما فهو متحيز لكنه جسم ينتج أنه متحيز وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنه ليس بجسم ونقيده قولهم إنه جسم مذكور في القياس الاقتراني نقض الاستثناء وما لا يكون عين النتيجة ولا نقضها مذكورا فيه بالفعل فقولي بقى الجسم مؤلف وكل مؤلف محدث فالجسم محدث معلوم. قال وطارة يرتب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى في قياس التمثيل المناط والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات هو الحد الأوسط في قياس الشموم كذا قال ناظم القياس الأول نبيذ الحبوب المسكر حرام هذا طبعا قياساً على ماذا؟ قياسا على خمر العنب لأنه خمر فكان حراماً قياساً على فاته كما يقال في نظم قياس الشمول هذا النبيذ خمر وكل خمر حرام أو فيه الشدة المطربة أو ما فيه الشدة المطربة فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكم وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول فأما ما يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل قال هذا لا صح لا بحسب المواد أن يوجد ذلك في مادة يقنية وهذا في مادة ظنية وحين ذنب فقد يقال بل ذلك يفيد اليقين دون هذا قال وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل هذا سبب الغلط يستعمل التمثيل في الظنيات ويستعملون الشمول في اليقينيات لكن قد يختلف الأمر فظن هذا من صوره القياس وليس الامر كذلك بل هو من الماده وقد بصط الكلام في قيد هذا الموضع طبعا لو في الرد على المنطقيين ثم المنطق القياس يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الاولويه وطر يعتبر فيه الاولويه لو قياس على وجه قياس الاولى وهو وان كان قد يجعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل وقياس الاولى فلو خاص يمتاز به عن سائر الأنواع وأن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الذي الدل عليه يعني إذا نفينا النقص عن البشر والبشر قصر نقص فنفي نقص عن, عن الله تبارك وتعالى الذي وخلق البشر من باب أولى نفي النقائص عن الله عز وجل يكون أولى من نفي النقائص عن البشر وهذا النمط الذي كان السلف الأم هو الذي يستعمل فيه باب الربوبية قال والذي جاء به الله تبارك تعالى وذلك ابن الله سبحانه ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول ولا التمثيل قياس الشمول الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل يستوي فيه حكم الأصل والفرع فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت مندوح لنفسه لا نقص فيه يقول لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة يكون الرب المحدث أولى يكون الرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه وأولى به وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة فالرب الخالق القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه وأولى بأن ينزه عنه وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلا وندا ومثلاً فيسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيره قال هذا اللي هو نقض ينقض أقصة أهل الفلسفة والكلام قال فإن ذلك يكون باطلا من نشوه الوجه الأول أن تلك القضية الكلية التي تعم الله جل وجل وتعم غيره قد لا يمكنهم اثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل وقياس التمثيل ان أفاد اليقين في غير هذا الموضع ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق ومنها أنهم إذا حكموا على القدر المشترط الذي هو الحد الأوسط بين المقدمتين بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرا إما أن يجعله كالمخلوقات سووه بخلقه وإما أن يجعله مخلوقات مثله فينتقد عليهم طرد الدليل فيبطل مثل ذلك إذا قال الفيلسوف إن الواحدة لا يصدر عنه إلا واحد وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد فانه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فإن هذه قضية كلية، هي وكل قياس شمولي فلابد فيه من قضية كلية وعلمه بأن كل واحد إن لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون باستقراء الأحد وإما بقياس بعضها إلى بعض وهذا استقراء نقص فهذا تمثير وهما عنده لا يفيدان اليقين فإن قال أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان هذا مكابرة للعقل أصلا فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء. بدون العلم بأمور معينة منها لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل القليات فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأنفلة جزئية إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركب قضايا أخرى وقوله الواحد لا يزدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يكون أنه ليس عنده منها علم بل علم, علم أن الواقع خلافها فإن قوله الواحد إنعن به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما الآخر فليس في الوجود واحد بهذا الاعتبار فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود وأنه واجب الوجود وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية وإمثال هذه المعنى التي ليس أحدها والأخ فإن الواجب ليس هو الوجود ولا الوجود الوجوب والوجود هو العقل ولا العقل هو المعقول ولا العقل والمعقول هو ذو العناية وإن قال هذه كلها سلوب واضافات محدة كان مكابرا لعقله فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقد ولا كونه علما مجرد نسبة محضة إلى المعلوم كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف كالتيامون والتياثر فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامنا عنك أو متياثرا عنك لا يختلف به حالك في الموضعين وأما كون الشيء علما فيخالف كونه غير عال كما أن كونه محبا يخالف كونه غير محب وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر ومن جعل الشيء حال كونه عالما وحال كونه غير عالم سواف ومصاب في عقله قل هذا من صفصة وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلا فإن هذا من أعظم الصفصة والعقل الصريح ي... ي... يعلم أن كون الشيء عالما ليس هو مجرد كونه مريدا ولا مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما ولو قل إن أحدهما يستلزم الآخر فالتلازم لا يوجب كون الملزوم هو اللازم وإذا قل في أي موجود فرد إن علمه هو إرادته وإرادته هي حياته وإن ذلك هو وجوده كان فساد هذا أن هذا بيّن جداً في العقل كما إذا قيل ان هذه التفاح طعمه مجرد لونه ولونه مجرد ريحه وريحه مجرد شكله وشكله وعينه ذاته هذا الكلام من تصوره من الناس وفاهمه مجرد التصور حتى لو صبي المميز قال علم أن قائله من أضل الناس وأشهلهم فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الواجب وفي غيره أشد امتناعاً ولهذا يقول بهم الأمر إلى أن يجعلوه وجوداً مطلقاً مطلق لا صفات لا بشرط الإطلاق كما يجعله المعتزلة ذاتاً مجرداً من الصفات وكلهما مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج إن هذا في الذهن فقط يتصور في الذهن لكن في الخارج غير موجود بل المطلق لا بشرط يمتنع ثبوته في الخارج غير موجود لا بد من صفاته وهم يجعلون موضوع العلم الإلهي هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلّ ومعلول ويجعلون هذا هو الفلس والحكمة العظمى وهم يعلمون أن الكليات المقصومة سواء سميتها جنساً أو لم تسمىها جنساً لا توجد في الخارج كلية فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجب ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض بل كل حيوان يوجد في الخارج هو من هذا القسم أو من هذا القسم وكل موجود يوجد في الخارج فإما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وهذا المقصوم صادق على أقسامه فمطلق لا بشرط الإطلاق فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يصدق على المعينات فإن المعين ليس مطلقاً بشرط الاطلاق إذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج إلا معيناً فالمطلق بشرط الإطلاق يأنمتنع وجوده في الخارج وهم كدED اعترفوا بهذا في المنطق وبينوا أن المطلقة بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا انسان مطلق بشرط الإطلاق هذا معروف ثم قالوا في الموجود الواجب الوجود انه وجود للوجود مطلق بشر هذا لا يمكن يكون في الخارج أصلاً إنما هو أمر يقدر في العقل فقط وفي الذهن فعاد الوجود الواجب الذي أبدع العالم كله وربه ومالكه إلى أمر يقدر في العقل غير موجود في الخارج لا حقيقة لأقوم في الخارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس الأمر وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجود من حيث هو وجود فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود كما قال ابن سينعة وغيره أصابوا في ذلك فإنه ثم كأنه الله غريب أن � لابد وجود من إ فثبت أنه بد في الوجود من موجود واجب في الوجود هذا البلد الذي ذكره في إثبات واجب الوجود حق واضح مبيل لكنهم زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يتعين ولا يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات عنه وهم يعلمون في المنطق وكل عاقل تصور هذا الكلام أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن، لا في الخارج فصار الموجود الواجب الذي يشهر به الوجود في الخارج لا يوجد إلا في الذهن وهذا من أبيان التناقض والاضطراب والجمع بين النقضي حيث جعلوه بموجب البرهان الحق موجودا في الخارج وبموجب سلب الصفات والتوحيد الذي تخيلوه مع دوما في الخارج فصار قولهم مستلزما للوجود والعدد وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية كأصحاب رسائل إحوان الصفة وأمثالي من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابن سبعين وابن عربي ونحوهما بل وسبيل نفات الصفات من أهل الكلام كالمعتزل وغيرهم بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع اقراره بثبوته فيكون جامعا بين المقضين وهذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا فيه الحق طيب يرجع يتكلم مار أخرى عن قول الفلسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فقال ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج قيل لمن قال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ما معنى الصدور أنت لا تعني به حدوثه عنه ولا فعله له بمشيئته وقدرته فعلا يصبق به الفاعل مفعولا وإنما تعني به لزوبه له ووجوبه به ونحن لا نتصور في الموجودات شيئا صدر عنه وحده شيء منفصل غير موجود هذا كان لازما له قبل هذا الوجه ما لازمه وحده كان صفة الله أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئا منفسلا عنه وكل هذا بترجم معقول فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف فقولك في هذه القضية القلية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد هذا اقتضي هذا إذا لم يتصور هذا السدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صورة صور هذه القضية القلية فمن أين علمت هذه القضية القلية وإذا استدلوا على ذلك بالنر التي لا يصدر عنها إلا الإحراق وبسائر الأجسام البسيطة كالماء او الشمس التي يصدر عنها الشعاع لم يكن شيء من هذه المعينات داخلا في قضياتهم الكليين لماذا؟ قال لأن الأحراق لا يصدر على النار وحدها بل لابد من محل قابل للإحراق ولهذا لا يصدر عنها الإحراق في السمندل واليقوت ونحوهما من الأجسام التي لا تقبل الاحراق وكذلك المبردات ثم إن الإحراق له موانع تمنعه هم وقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النار فلم يصل صادرا عن النار بالمعنى الذي أرادوه بالحجة ولزومه لذات النار بحيث لا ينفك عنه وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك إن هذا لازم لها لا يفارق ذاتها بخلاف الضوء القائم بما يقابلها من الأجسام والشعاع المعكس على الأجسام المسطحة والقائمة كأشخاص الجبال والحيوان والنبات والحطار إن هذا ليس لازما لذات الشمس بل هو موقوف على وجود هذه المحال التي يكون بها طبعاً هذا العرض وهو أيضاً ممنوع عنها بالحجب كالسحاب الكثيف والسقوف وغير ذلك وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب فمرة يكون موجوداً ومرة يكون معدوماً ولهذا يوجد الليل ترى النهار أخر قال فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في الخارج أصلاً فضلاً عن أن يكون قضية كلية عامة كما يزعون وأما إذا قدروا واحدا يفرضونه في أنفسهم وصدورا يفرضونه في أنفسهم فلا رأيب أن هذا ملازمة حكم يكون في أنفسهم هم لكن لا يعلم أنه غير موجود في الخارج يعني حتى يعلم أن واجب الوجود هو هذا الوح وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور ولو علم ذلك لم يحتاج إلى هذا القياس فهذا القياس لا يفيدهم شيئا إذ مطلوبه علم معين بقضية كلية وتلك الكلية لا مرد لها أصلا إلا ما يدعونه في ذلك المعين فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك المعين بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليها وإن لم يعلموا ثبوت الحكم للمعين بدون تلك القضية لم يعلم صدق القضية عليه هذا لا يفيد بل إذا عريضوا بنقيد ما قالوه كان أبي في القياس فيقال لهم ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد غير موجود كل اللي في الوجود يصدر عن اثنين فصاعدا فلا حادث عن المخلوقات إلا عن أصلين الولد أب وأم والتسخين والتبرير والإحراق كل هذا لابد من اثنين والشعى المنبسط لابد فيه من اثنين قال فإن لم يكن في الوجود واحد لا يصدر عنه واحد كان قول القائل ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولهم الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلا كان قوله أصح في العقل والقياس من قولهم وكذلك يذك twil الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره لكان قول القائل أصح من قولهم الواحد يصدر عنه واحد وذلك يقتضي أن يكون لرب شريك وولد إذ مقصدوهم بالصدور هو لزومه وإياه وهذا هو التولد العقلي وحقيقة قولهم أن العقول والنفوس متولدة عنه وقولهم بالعلة والمعلول هو القول بالمتولد والمتولد عنه قال تعالى وجعل لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليهم ذلكم الله ربكم لا إله إلا وخالك كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخطي قال قد بسطنا في الكلام في غير هذا الموضع وبعد أن قول هؤلاء أفسد من قول مشخي العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله وقالوا إن ألهتنا تشفع لنا فإن أولئك كانوا يقولون ان الرب فاعل المختار والملائكة مخلوقون له ولكن ضلوا في بعض مواصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروا أما هؤلاء فأعظم ضلالا من اليهود والنصار فإنهم في الحقيقة لا يجعلون رب تعالى خلق لشيء أصلاً ولا يفعلوا فعلاً بمشيئته واختياره ولا يجعلون الملائكة عباده بل يجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله والشفاعة عندهم ليست سؤالاً من الله تعالى من الشافع بل توجه إلى الشافع حتى يفض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف ولا إما الموافقة للطرق التي دل القرآن عليها وأرشد إليها يأكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم كما أن أكثرهم صوابا في السمعيات أقربهم إليهم إذ العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوفقه قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال تعالى ولا يأتونك بمثل لجئناك بالحق وأحسن تفسير ولهذا كان المتكلمة الصفتيك ابن كلاب والأشعاري وابن كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسامعيات من المعتزل والمعتزلة خيرا وأصح طريقا في العقليات والسامعيات من المتفلسفة وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينقر عليه وما خالف فيه العقل والسمع لكن من كان أكثر ثوابا وأقوى ما نقيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيل قالت عيشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وهذا من القسط فلاسفة أقل درجة من المعتزلة ومعتزلة أقل من القلبية والأشعرية والمتبين قال هذا من القسط الذي أمر الله به وأنزل به كتبه وبعت به رسله قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوى من بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غليا أو فقرا فالله أولى بهما قال وقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ثم يعود مرة أخرى إلى شرح دليل الأصبهاني على كون الله متكلم قال والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات كون الله متكلما تنبيها المختصة قال والطرق نوعات إما طريقة سمعية كما ذكر دائماً وإما طريقة عقلية وإن كانت العقلية أصلاً نقول أن الطريقة العقلية ليست طريقة غير شرعية بل هي طريقة شرعية سمعية باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها وأن الشرع أحبها ودعا إليها قال لكن صاحب هذا المختصر إنما سلك طريقا سمعية اتباعا لمدبوعه أبي عبد الله بن الخطير وهذه الطريق مبنية على مقدمتين إحدهما أنه آمر ناه فمن كان آمرا ناهيا فمتكلم والمقدمة الأولى مدلول عليه أن الرسل بلغوا أمره ونهيا وكل من المقدمتين واضحة فإن الكلام نوعا إنشاء واخبار والإنشاء أمر ناهي وإباحة إذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام فثبت أنه متكلم وأما الثانية فقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا وإنها عن كذا فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تعالى وجحد كون الله تعالى هو جحد لما بلغت عنه الرسل من الأمر والنها كان قيل فما الفرق بين هذه الطريق وبين الطريق التي أثبت بها السمع والبصر وهو السمع قال هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المفصل مثل قوله وهو السمع البسيط وهنا أثبت تكلمه بمجرد إرسال الرسل من غير تعيين نص حيث قال علمنا أن الله أرسل رسله لتبليغ أمره ونهي قال ولم يتعرض لإخبار السمع بأنه متكلم فإن قيم إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع ويجب أن يكون السمع قد علمت صحته قبل العلم بكونه متكلم لكن الرسول صلى سلم إذا قال إن الله أرسلني إليكم يأمركم بتوحيده وانهاكم عن الإشراك به مثلا فإن لم يعلموا قبل ذلك جواز كونه متكلما لم يعلموا امكان ارساله فلا هنا لاثبوت السمع قيل الجواب من وجهين احدهما ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الامكان الذهني انه ممكن ذهنا عقلا وكونه غير معلوم لامتناع غير ممتنع بل كل مخبر اخبرنا بخبر لم نعلم كذبه هنا مجوز صدقه في هذه الحاله نقول أن جائز يكون صادقا وما كان فيه الصدق ممكنا خلاص لم يجب التكذيب التج... بل أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووجوب تصديقه فيجب تصديقه قال هذا الموضع يغلط فيه كثير من النظار فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب فيما... أنه يحتاج فيما يطلب الدليل على الوقوع أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك وأنه يجب أن لا يعلن ممتنع خلاص أن العقد كله هو غير ممتنع أصلا جائز يعني وإن كان يحير فالرسل صلوossa الله علينا تخبر بمحارات بما يحير العقول وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه ولم يعلم هل يكون أم لا يكون تخبر الرسل في وقوعه أو عدم وقوعه حسب وما لم يعلم بالعقل إمكانه ولم تناعه تخبر الرسل أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم من ولكن لا تخبر الرسل بالمستحيلات بما تُحيله العقول إذن تخبر ب المحارات لا بالمحالات وهو ما علم بالعقل امتناعه لا تخبر بوجوده ولا بامكانه ولا امكان وما علم عدمه لا تخبر بوجوده فلا تاتي الرسل صلوات الله و الله عليهم بما يعلم مقيده ولكن قد تاتي بما لم يكن يعلم كما قال تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم اياتنا ويزكيكوم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كذلك الوحي النازل على الانبياء يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون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 فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة والصفات المشروطة بالحياة إنما يمتنع عليه سبحانه ما يمتنع منها كالنوم والأكل والشرب لماذا؟ لأن هذه الصفات تتضمن نقصا الله عز وجل يتنزع عنه وليس في الكلام نقص بل فيه كمال هم صفات الكمال فهناك أشياء يمكن أن يتصف الله عز وجل بها وهي, في وهي صفاته كمال وهناك صفات نقص لا يجوز أن يتصف الله عز وجل به قال ومكن أن يسلك في ذلك طريق أعمل مما ذكر إثبات الكلام يعني فإنه استدل بالأمر والنهي خاص والتحقيق أن الخبر يدل على أنه متكلم كما ان الأمر يدل على ذلك والرسل يبلغون عنه طارة الأمر والنهي وطارة الخبر إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته فيبلغون خبره عن نفسه بأسمائه وصفاته ويبلغون خبره عن مخلوقاته بالقصص كما يبلغون الخبر عن ملائكته وأنبياءه ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذبين ويبلغون خبره عما يكون في القيامة سواب العقاب والوعد والعين بل ما يب... تبلغه الرسل من خبره أكثر مما تبلغه من أمره والخبر في القرآن أكثر من الأمر وإذا قيل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر الناقل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه مخبر المنبئ بذلك والتحقيق ان يقال لازما من كونه امرا ناهيا طالما امر ونهى المتكلم لازم من ذلك ان يكون متكلما ويلزم من كونه مخبرا منبئا كذلك ان يكون متكلما واما القائل لا معنى لكونه متكلما الا انه امر الناه او انه مخبر ففي نظر اثنان يدلنا على هذا يدلنا الكلام فان المتكلمه يكون طاره امرا طاره المخبر وفي حال مخبرا متكل وان لم يكن وفي حال كونه أمرا متكلم وإن لم يكن مخبرا سواء قدر إمكان انفكاك أحدهم عن الآخر او قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين ولقائل أن يقول هذا الذي ذكره قليل الفئة فإنه إن كان المقصود به إثبات كونه متكلما على من يكر بالرسل فجميع هؤلاء مكرون بأنه متكلم إذ لا يمكن أحدا ممن يؤمن بالطوراء أو الإنجيل أو القرآن أن ينكر أن الله متكلم مستحيل وهذه الكتب مملوئة بذكر ذلك وأهل المل المطبقون على أن الله عز وجل متكلف وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يكرر بالرسل فتقرر الرسالة تقرر لهذا فحاصله أن ما ذكره من كونه متكلماً هو حقيقة أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتاً للشيء بنفسه كان إثباتاً للشيء بنفسه وإنما المقصود اثبات أنه متكلم حقيقة هذا المقصود بكلام يقوم بنفسه خلافاً للمتفلسفة طبعاً المتفلسفة والمعتزلة من الكثير من الفرط ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بالراضي قال خلافاً للمتفلسفة التي تجعل كلامه ان ده تعريف فعلي وهو بقى ما هو هذا التعريف قال ما يفيد على النفوس من التعريفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره الحروف والأصوات وهذا الذي اعتنى به السلف في الرد على من يقول القرآن مخلوق خلقه الله في الهواء لم يكن به كلامه فكيف بمن يقول ليس كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين وتكلم هو في, في, في مسألة الكلام واضطراب الناس فيها في موضع كثيرة الأصدقاني لم يحقق بهذه العقدة ماتها في الأشاعر يعني تستطيع أن تقول أنه كرازي لأنه بهذه الصورة كما يقول الشيخ سيكون متأثرا جدا بالفلسفة أو كلام الفلسفة أو كلام المعتزل يعني ولذلك كل ولا ريب انه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتيه يقصد بهم المعتزله والفلاسفه المخالفين للمعتزله ولهذا عد عد هذه الصفات السبعه واما المعتزله فاقتصرون على انه حي عالم قادر فقط وقد يزيد البصريون ادراكه كالسمع والبصر حي قادر البصريون السمع والبصر حي عالم قادر عند جميعهم والبصريون زادوا السمع والبصر اما جهم ومتكلما من باب المفعولات لا من باب الصفات إذ معنى متكلما عندهم أنه خلق كلاما في غيره هكذا يقولون كسائر ما يخلقه من المخلقات بخلاف كونه حيا على من قدر أو مدركا عند البصريين فإن ذلك ثبت له لذاته سواء خلق شيئا أو لم يخلق ولهذا كان عام التعلق لا يختص بمعلوم دون معلوم كما تختص الإرادة والكلام بمراد دون مراد ومأمور دون مأمور قال هذا القدر الذي أثبته من كونه متكلما أمر لا نزع فيه معتزلي بل ولا متفلسف إله يكرب النبوات في الجملة كما يكربها المتفلسفة الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض الصفات صفاتها ويكفرون ببعض كما أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض ولقائل أن يقول أن هذا السؤال ليس لازما له في مسألة الكلام بل وفي سائر المسائل فأنه لم يثبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه وأنما أثبت احكام و وأثبت الأسماء والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام بل ولا فلاسفة أيضا توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات كابن كلاب والأشعار وأثباعهما ولا بين المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم على الجبائي وهاشم وأبي الحسين البصر وأمثله بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعارية وغير من الطوائر يبين هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزل لم يذكر هذا ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا ذكر مسألة الرؤية وأن رؤية الله جائزة في الدنيا ووقعت في الآخرة كمان جائزة في الدنيا يعني في المنام هذا عليه الإجماع ووقعت في الآخرة وقوعا حقيقيا قال أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترونها القمر ترون شبه الرؤية برؤية ولم يشبه المرئية بالمرئين ولا ذكر أيضا مسائل القدر وأن الله خالق أفعال وأنه مريد للكائنات ولا ذكر أيضاً مسائل الأسماء والأحكام وأن الفاسقة لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا يجب إنفاذ الوعيد بل يجوز العفو عن أهل الكباء ولا ذكر مسائل الإمام والتفضيل هذا كل ما ذكره في هذا الاعتقاد وكل هذه الأصول تذكر في مختصرات المعتقدات التي يصنفها أثناء المتأخرة والأشعارة كالعقدة للقدسية لأبي حامد محمد غزالي القدسية التي أرسلها لأهل القدس وكتبها لأهل القدس وسمى الرسالة القدسية في قواعد العقائد والعقيدة البرهانية المختصرة من أرشاد أبي المعالي ونحوهما فضلا عن الاعتقاد الذي يذكرها إمة الأشعرية تلقادي أبي بكث وذويه فإنهم يزيدون على ذلك إثبات الصفات الخبرية وإثبات العلو فضلا عن الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث فإن فيه مفصلة. فضلا جملا م عما يذكره السلف ولا إما الكبار من الاثبات والتفصيل المبايل للسنة الفصل بينها وبين كل بداع ولهذا كان أصحاب هذا المصنف مع انتسابين من الأشعاري هم في باب الصفات مكرون بما تكر به المعتزلة أصلا هم أقرب المعتزلة لا يكرون بما تكر به الأشعارية من الزيادات وبحث أبي عبد الله بن الخطيب الرازي تعطيم ذلك فإن الوقف والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات الصفات يتوقف أحيانا ويحصل له حيرة أحيانا ومسألة الرؤية والكلام وأمثالهما بخلاف مسائل القدر فإنه جازم فيها بمخالفة المعتزلة قال وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمر وحسين النجار وأمثالهما من كان يقرب القدر ولكنه في الصفات بين المعتزلة والأشعارية او تشبه طريقه الوقافيه الذين كانوا يوقفونها في القران فلا يكون هو مخلوق ولا غير مخلوق كلام امه السنه في ذم هؤلاء وكلام متكلمه الصفاتيه كالاشعري وغيره بذلك مشهور معروف فانقل في المعتزله لا تقر بمنكر ونكي والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكروا اذا مصنف قيل المعتزله في ذلك على قولي ما هو كل المعتزله ليس قولا واحد لا يكون قولا واحدا في ذلك فمنهم من يثبت ومنهم من ينفيه على ان ما ذكروا ليس فيه ما يدل على اثبات هذه الامور وانما فيه الاقرار بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه من هذه الأمور وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول لا أكرر بما أخبر به الرسول إذا, إذا تأكّد يشكلتهم في المنزع مثلا في خبر الأحادب وبعض الأشياء بل كل مسلم يقول إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به وكل المسلمين من أهل السنة وتissy يقولون آمانت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فإنه متى لم يقر بذلك فهو كافر كفرا ظاهرا ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل السنة عن غيرهم ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا ومن نقل عن الشافعي وغير أنه اكتفى بهذا فقد كذا بأعليه الشافعي فصل مثلا وإنما هذا قول بعض المتاخرين وقول صحيح لا يخالف فيه إلا كفر لولا أكرار بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلم بالسنة في فرق بأنه يقر إجمالا بما ورد عن النبي وفي فرق من أنه يفهم ذلك أو يعلم بها علماً مفصلة فهاتب زيادة علم فالمبتدع إذا نزع السنية لا ينزعه في تصدق الرسول في كل ما أخبر به ما لا يقول بهذا مسلم أصلاً لا ينزع في هذا لكن المنكر لشيء من السنة ينزع فيه هل أخبر بذلك؟ يقول لك هل أخبر أو لم يخبر؟ وهل هذا الخبر يحتمل التأويل ولا يحتمل على ظاهره أم لا؟ وهو لم يثبت لهذا ولا هذا إذ هما من علم النقل ودلالة في الألفاظ وليس فيما ذكره يعني الأصبهان شيء من هذا وهذا كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا أصول المعتزلة بل على أصول المتفلسفة هذا مشكلة أخرى ومتردد بين الفلسفة والعكسة وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية كالراز ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك كلام المعتزلة قد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحابه كالكشيري وغيره كلاميذه ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه وهذا من أعظم ما أعظر به شايف وسام هذا الرجل الأزوان هذا قال الرجل تكلم بعلمي يعني ما تكلم بجاه و و ولم يتكلم بهوى ولكن باجتهاد ولم يتكلم بعقله غيره ولكن نهاية عقله وغاية نظري لكن المقصود أن تعرف المقالات كل مقصود أننا لا ندم ولا نكفر المقصود أننا تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب ليعطى كل ذي حق حقه ويعرف المسلم أين يضع رجله والتفصيل في باب المقالات ومبدأ المقالات ومن شاءها واختلاف أصحاب المقالة الواحدة و... و... وتطور هذه المقالة وما إلى ذلك هذا من أعظم ما تميز به الشيء فيقول بقى يتكلم عن صفة الخلام الذي أخبرت به الرسل كل إذا تبعنا هذا نحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزل وما يتميزون عن المعتزل ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة فنقول إذا ثبت بهذا الدليل أنه سبحانه متكلم وثبت أن الرسل أخبروا بذلك فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم بكلام قائم بنفسه وهذا هو الذي بيّنته يعني كما يقول ونبثه أو نبينه وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابه ثم تبعون بإحسان الرسل أخبروا بيّنته الرسل بهذا بل علموا هذا من دين الرسل معلوم من دين الرسل بإضطرار ولم يكن في صدر الأمة وسلفيها من ينكر ذلك ملاحظ أشياء الله متكلم وقال من ابتلع خلاف ذلك والجعد بن درهم ثم صاحبه الجاهم بن صفوان وتبعهم المعتزل وكلهما قتل أما الجعد بن درهم الذي كان يقال انه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان يقول له الجعدي نسبة إلى الجعد فانه قتله خالد بن عبدالله القصري ضحى به بواسط يوم النح وقال إيها الناس ضحوا وتقبل الله وضحياكم فإنه مضحن بالجعد بن درهم إنه زعم الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلب موسى تكليما وتعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبح وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكي عن الجعد وهذا حقيقة قوله فكل من قال القرآن مخلوق حقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولم يكلم والواحي ذثبت أنه يتكلم ويكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يحب فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا إنه يتكلم مجازاً يخلق شيئاً يعبر عنه لا أنه في نفسه يتكلم فلما شن المسلمون عليهم قالوا يتكلم حقيقه ولكن المتكلم هو من احدث الكلام وفعله ولو في غيره فكل من احدث كلاما ولو في غيره كان متكلما بذلك الكلام حقيقه وقالوا المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام وهذا الذي استقر عليه قول المعتزله وهم يمولون هنا على الناس فيقولون اجمع المسلمون على أن الله متكلم وربما قالوا أجمع المسلمون على أن الله متكلم حقيقه ولكن اختلفوا في معنى المتكلم هل هو من فعل الكلام أو من قام به الكلام وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلما بكلام قائم بغيره قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة هذا كلام لا يكرر العقل ولا شرع ولا لغة وكان قدماء الصفاتية من السلف والإمة والكلبية والكرمية والأشعرية وحققون هذا المقام ويبينون ضلال الجهمية من معتزلة وغيره في هذا المقام رزله موقف من رد الصفاتية على الجهمية مذهبهم بالكلام الرازي أعرض عنه كما يقول وقال هذا بحث اللبطي وزعم أنه قليل الفجرة ثم سلك مسلكا ضعيفا في الرب عليهم وقد بيناه في غير هذا الموضع هناك هذا الكلام في كده يعني أعرض عن ذلك في كتاب الأربعين قال وأما فعله الرازي يقول هذا غلط عظيم من وجهه الو... الوجه الأول أن المسألة إذا كانت سمعية وأنت إنما أثبتت أنه متكلم بأن الوصل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه كان من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمرا ناهيا متكلما هل مرادهم بذلك أنه خلق كلاما في غيره؟ أو أنه قام به كلام تكلم به؟ والدلائل السمعية مكرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطب الخلق فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الربد على المعتزلة كما سلكه قدماء الصفاتية وإمته بل هي الركن المعتمد في معنى كونه متكلما إذا ثبت ذلك بالطرق السمعية الثاني أن المسألة ليست لغوية فقط بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غير كل هذا من البحث العقلية النفعة في هذا المقاف والسلف رجل الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه بناء على هذا الأصل السلف المذهب الجهمية كلام الله وردهم عليه السلف عرف حقيقة المذهب وردوه بناء على هذا الأصل كما ذكره البخاري في كتابه خلق الأفعال قال وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا انا مخلوق هذا كفر الله عز وجل من الذي يقول هذا لو أن هذا الكلام قاله غير الله عز وجل هذا كفر ولذلك قال فهو كافر ولا ينبغي مخلوق أن يقول ذلك وقال إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولنستطيع أن نحكي كلام الجهمية وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القرآن مخلوق هو كافر وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمه فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى وزعموا أن هذا مخلوق ومن قال انني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني هذا أيضا قد دعم الدعاء فرعون فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلهما عنده مخلوق فأخبر بذلك أبو عبي فاستحسن قال البخاري وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال كيف يصنعونه بكل هو الله أحد كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ وأروى عن وكيع بن الجراح أنه قال لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل ما في الصفات عن الله تبارك وتعالى ومعنى كلام السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق فحقيقة قوله أن الله تعالى لا يتكلم وأن المحل الذي قام به إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو المدعي الألوهية كما أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان مدعياً لربوبية وكلام السلفي مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه وكان كلامه فرعون كلامه إذ المتكلم من قام به الكلام فلا يكون متكلما بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون علما بعلم يقوم بغيره ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره ولا حيا بحياة تقوم بغيره وكسائر الموصفية فإن الشيء لا يكون حياً علماً قادراً بحياء أو علم أو قدرة تقوم بغيرها فلا يكون متحركاً أو سكناً بحركة أو سكون يقوم بغيره وكما لا يكون متلونا بلون يقوم بغيره وهنا أربع مسائل قال مسألتان عقليتان ومسألتان سمعيتان لغويتان الأولى أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام ذلك كله يعنادي الصفات كلها بمحل كان ذلك المحل هو العالم والقادر والمتكلم والمتحرك والساكد الثاني أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل فلا يكون علماً بعلم يقوم بغير ولا قادراً بقدرة تقوم بغير ولا متكلما بكلام يقوم بغير ولا متحركاً بحركة تقوم بغير تاني عقلية الثالثة أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها من هزم. كما إذا قام العلم او القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل القيل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها من هسب الرابعة أنه لا يشتق اسم لمحل لم يكن به تلك الصفة فلا يقل لمحل لم يكن به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك قالوا الجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعالية فقالوا أنه كما أنه خالق عادل في خلق وعدل لا يقوم به بل هو موجود في غيره فكذلك هو متكلم مريد بكلام واراده لا تقوم باراده ان يترضوا مذهبهم بل يقوم الكلام بغيره قال فمن سلم لهم هذا النقد كالاشعري ومن اتبعوا من أصحاب مالك والشافعي سلموا لهم هذا مشكلة احنا لا نسلم لهم مقدمات اصلا حتى تسلم لهم النتائج قال فمن سلم لهم هذا النقد كالاشعري ومن اتبعوا من اصحابه مالك والشافعي واحمد أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم اما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف فانهم طردوا الاصل وقالوا بل الأفعال تقوم به صفات الذاتية والخبرية والأفعال كذلك تقوم به كما تقوم به الصفات والخلق ليس هو المخلوق وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون أنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذلك إذا تبين ذلك فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق يجب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلاما لله لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله كما أن كلام فرعون قام به وإن كان الله خالق, خالق ذلك كله فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم هذا أيضا مما يبين أنه لو كان من يخلق الكلام في غير متكلما لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلام الله تبارك وتعالى وهذا يقوله غالية الجهمية التحادية صاحب الحصول طبعا بن عربي صاحب الفتحاء ونحوه فإنه يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يقول ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يعم به أسماع كل مكون فمنه إليه بدؤه وختامه ولا سامع غير ولا سامع غير الذي كان قائنا فمندرج في الجهر منه ابتتامه فتسطره ألفاظنا بحروفها فما فيه من ضوء فذاك ظلامه فما ظنكم بالنور فيه إذا بدأ وقد ملأ الجو الفسيح غمامه معلومنا أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصناع كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلام وأيضا فإن الله تعالى قد أنطق أشياء كما قال تعالى يوم تشهر عليهم ألسنتهم ويديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم أول مرة فمنطق كل شيء وخالق النطق نطق. هذا شيء. لنزع أنه خالق النطق في غير الحي المختار وإنما تنازعنا القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعاليه وما ينفون أن الله عز وجل يكون والذي خلق ذلك والله عز جل يقول والله خلقكم وما تعملون وقال الله خالقه كل شيء فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام فهذا جميعه كلامه وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلا محله قال فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله وكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى قولا لله وكان قولهم لجلودهم لما شهدتم علينا قولا لله وكان قول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بمعنى أنطقت نفسي ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلاما للشجرة فتكون الشجرة هي الخيلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا وهذا حقيقة قولهم لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى محله ولما كان هذا المعنى مستقرا في في الفطرة والعقول كان السلف يقصدون بمجرد قولهم القرآن كلام الله الرد على أولئي الجهمية الذين حقيقة قولهم أن القرآن هيس كلام الله وإنما هو كلام لجسم مخلوق وحقيقة قولهم أن الله لم يكلم موسى وإنما كلمه مخلوق من مخلوقات هذا هو حقيقة قوله قال البخاري قال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن عفان عن أبي بكر بن عياش يقال كذبه يحي بن معين وأضاف ابن حجر في لسان الميزان لثقات ابن حبان عبد الرحمن بن عفان استرخصي سكن بغداد ويروي عن, عن السماك والفضيل بن عياد الرقاق والحكايات قال سماد سفيان بن عيان في السنة التي ضرب فيها المريسي فقام ابن عيان من مجلسه مغضبا قال ويحكم القرآن وقلم الله قد صحبت الناس وأدركتهم هذا عمر بن دينار وهذا بن حتى ذكر منصورا والأعمشة ومسعر بن كدام وقال ابن عيينة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرون باجتناب القوم فمن نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله وما أشبه هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزل أولا الذين كانوا في زمن عمر بن عبيد وأمثاله لم يكنوا جهمية وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد هذا مسألة وإنكار القدر وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية لما ذكر قبل جهم قال فاتبعه قوم من أصحاب عمر بن عبيد ومن في زمنه وغيره واشتهر هذا القول عن أبي الهدي للعلاف والنظام وإشباههما من أهل الكلام وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات في القديم وهنا يتكلم عن التطور التاريخي للأفكار فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان في التجسيم مشهورا عن شيخهم هشام بن الحكم وأمثال وقال البخاري حدثنا الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة هكذا يقول البخاري قال حدثنا سفيال بن عيينة قال أدركت مشياخاتنا منذ سبعين سنة منهم عمر بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بالمخلوق قلت كان المريسي قد صنف كتابا في نفي الصفات وجعل أقرأه بمكة في أواخر حياة بن عيينة فشع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل فسعوا في عقوبته وحبسه وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري من المحنة ما وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قال كما قد بسط في غير هذا الموضع فإن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلام يجعلونه المخلوق بالكلمة وأضعا فإمة النصارى كغشتكين أحد فضلائهم الأكبر يقولون إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره وهذا المرئي هو الله وإن كان قد حل في غيره وقال البخاري وقال علي بن عاصم ما الذين قالوا بأن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم في الصفات الله قال وقال علي بن عبد الله يعني ابن المديني القرآن كلام الله من قال إنه مخلوق كافر لا يصلى خلفه قال وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق هو خير من الإسلام قال وقال أبو عبيد نظرت في كلام اليهود والنصار والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم وإني لا من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم قال وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق قال هذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث هذا تمام ما قرروه أو قرره في مسألة الكلام وبعد ذلك سيبدأ يذكر شيخ الإسلام طرقا أخرى في اثبات كون الله متكلما للطرق السمعية وغيرها وهذا ما سنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله أقوله قول هذا وأستغفر الله لي ولكم <تصفيق>